سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد رب السماوات والأرض ومن فيهن انت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما اسررنا وما أعلنا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 انك حميد مجيد اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واحمي حوزة الاسلام يا رب العالمين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 أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا إلى من تكلنا، إلى بعيد يتجهمنا، أو إلى عدو ملكته أمرنا، إن لم يكن بك وضب علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك هي اوسع لنا، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظُّرْفُ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 اللهم أنجز لهم ما وعدتهم اللهم أنجز لهم ما <وعدتهم> في كتابك اللهم إنا نشدك عهدك ووعدك اللهم أنزل نصرك وتأيدك أنت عضيدهم وأنت نصيرهم وبك يقاتلون اللهم إنهم مغلوبون فانتصر لهم ربنا أشرغ عليهم صمرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين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 والأمراض الفتاكة اللهم أحسهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا واجعلهم عبرة لأمثالهم من اليهود والنصارى والمشركين أذلة صاغرين اللهم إننا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم منزل الكتاب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 ربنا انت عظيمنا وانت نصيرنا وانت حسبنا ونعم الوكيل اللهم فك قيد اسرانا واسر المسلمين اللهم فك قيد اسرانا واسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين وردهم إلى أهلهم سالمين اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحمتك اللهم إنهم في رحمتك اللهم إنهم في حاجة عاجلة إلى رحماتك فانزل عليهم رحماتك يا رحمن يا رحيم عليهم يا, يا رحيم اللهم من اذاهم فاذيه Wan ga'da fa'adi, la ilaha illa anta sumpana, k inna kunna min al-'alimin.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 بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وهيئ له البطالة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه هذا الجلال والكرم ووفق جميع ولا تامور المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه اللهم امنا في اوطاننا وادم نعمه الامن والاستقرار في بلادنا اللهم من ارادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا اللهم عليك بمن ادخل الى بلادنا وبلادنا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 اللهم إن لم ترد هداية لهم فلعنهم لعنا كبيرا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا في الدنيا والآخرة اللهم ارفع عنا الغلا والوباء والربا الزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة عن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم